Thank you very a <laughs> few الثالثه ثم اضطره من جاء بعده من جمهور المسلمين ولكنا للاسف الشديد في عصرنا هذا نتاسف لطغيان مثال تاريخنا وما يحفر به تاريخنا فهذا من أسف الشديد بيننا وبينه بحار المحيطات لم يكن حادة الهجرة أيها إخوة دين من من الخطا باذن الله تعالى المؤمنون, كان للهجره الكبرى راكل من صنعاء إلى حضر لا يخاف من الله وفي رواية لا يخاف من الذهب على غلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنما تلقونه يقليل ويسير بالنسبة إلى ما نقيه الأولون قبلهم فاصبروا واحتسروا Ka uh -huh. uh -huh. فبايعنا الى رسول الله فان الله والله دفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسال أصحابه مثنى وفرادى وجماعات إلى المدينة المنورة يرمي مساعد في طبقاته عن عائشة رضي الله Yeah. Oi, então... في أسلام الهجرة وكيفيتها وذكر بأن أصحاب رحم الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون عند الهجرة خفية اشياء من الياء قالت وموقع في وجوده وقال شخصيته إلا أن هجرته هذه رضي الله عنه تناسر أقوياء مثله ولا تناسر المستضعفين أما المستضعفون من أمة رسول الله السبطة عليه وسلم فلا هم في باقي المهاجرين إسوال حسنة وكأنهم وعاد الله خسنا إذا صدقت النيات وهنا أيها الإخوة المؤمنون هنا ابتدى امتحان آخر بعد امتحان المشرفين وما كانوا يسومون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن العذاب بدأ امتحان مفارقة الوطن في لوخاص من الجبارين ولا والسلام الاتمانك ملاني على اهل الايمان الذين اصطفى واعدانا ايه واصحاب القائم وعلى كل من به مبتدا وقتها الى يوم الدين كان حمه الهجره المباركه إلى المدينة المنورة امتحانا عسيرا لنفوس المؤمنين والمؤمنات وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم ويهيئهم مدة ثلاث عشرة سنة لهذه النحلة العصيرة التي سيفارقون فيها الوطن الذي مرد فيها الكرسان قال معباس الله عن هؤلاء المهاجرون من اهل ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصه حتى yeah ثم قاعد له في طريق جهاد في سبيل الله وقال له هتجاهد فتقتل نفسك فيقصم مالك وتنكف نسابك قال لخال له جاهد فقتل فحق على الله تعالى أن يخلق جنة نعم ينخلق المؤمنون لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أوفياء لدينه مخلصين ربهم وآجهوا فتنة الدنيا بتبات وقاوموا وسارس الشيطان وغوالله بعزم وتبات هكذا كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب أن أثنى الله عليهم في كتابه التناء الحسن الجميل وأنزل فيه القرآن المتلى إلى يوم الدين في هؤلاء النفر قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأنوارهم يمتعون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قال قتالة رحمه الله في هذه آية هؤلاء المهاجرون تركوا الديارة والأموال والأوطان An yasub hala thamata asahabu rastinani sallallahu alayhi wa sallama وan jazalina ala hdeehi شيعه في كل مكان ومناك جهاده وثبت على ارض اغلام وكلهم ولي ورصيرا وظهيرا ومعينا محمد السادس ولي عظيم وحسن اللهم عند احتقاف الحق واصلاح الباطل والله تعين البطاعات الصالحه تعينه على خدمه الاسلام والمسلمين صلي محمد النبي وزوجاته والاتمنين ودريته واهل بيته وما على آل